قل لمن يفهم عني ما أقول فصل القول فذا شرح يطول أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول كيف تدرن على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول كيف تدل الله أم كيف يرى فلعمري ليس ذا إلا فضول كيف له وهو في كل النواحي لا يذون جل ذاتا وصفات وسماء وتعالى قدره عما نقول